ولكنه بين في المرسلات أن متعلق الإذن الاعتذار أي لا يؤذن لهم في الاعتذار لأنهم ليس لهم عذر يصح قبوله وذلك في قوله هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون فإن قيل ما وجه الجمع بين نفي اعتذارهم المذكور هنا؟ وبينما جاء في القرآن من اعتذارهم كقوله تعالى عنهم والله ربنا ما كنا مشركين وقوله ما كنا نعمل من سوء وقوله بل لم نكن ندعو من قبل شيئا ونحو ذلك من الآيات فالجواب من أوجه منها أنهم يعتذرون حتى إذا قيل لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون إن قطع نطقهم ولم يبق إلا الزفير والشهيق كما قال تعالى ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ومنها أن نفي اعتذارهم يراد به اعتذار فيه فائدة أما الاعتذار الذي لا فائدة فيه فهو كالعدم يصدق عليه في لغة العرب أنه ليس بشيء ولذا صرح تعالى بأن المنافقين بكم في قوله صم بكم مع قوله عنهم وان يقولوا تسمع لقولهم أي لفصاحتهم وحلاوة ألسنتهم وقال عنهم ايضا فإذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنه حداد فهذا الذي ذكره جل وعلا من فصاحتهم وحدة ألسنتهم مع تصريحه بأنهم بكم يدل على أن الكلام الذي لا فائدة فيه كلا شيء كما هو واضح وقال هبيرة بن أبي وهب المخزومي وإن كلام المرء في غير كنهه لكن النبل تهوي ليس فيها نصالها وقد بينا هذا في كتابنا دفع إهام للضراب عن آيات الكتاب في مواضع منه والترتيب بثم في قوله في هذه الآية الكريمة ثم لا يؤذن للذين كفروا على قوله ويوم نبعث من كل أمة شهيدة لأجل الدلالة على أن ابتلاءهم بالمنع من الاعتذار المشعر بالإقناط الكلي أشد من ابتلائهم بشهادة الأنبياء عليهم بكفرهم قوله تعالى ولا هم يستعتبون اعلم أولا أن استعتب تستعمل في اللغة بمعنى طلب العتبى أي الرجوع إلى ما يرضي العاتب ويسره وتستعمل أيضا في اللغة بمعنى أعتب إذا اعطى العتبى أي رجع إلى ما يحب العاتب ويرضى فإذا علمت ذلك فعلم أن في قوله ولا هم يستعتبون وجهين من التفسير متقاربين المعنى. قال بعض أهل العلم ولا هم يستعتبون أي لا تطلب منهم العتبى بمعنى لا يكلفون أن يرضو ربهم لأن الآخرة ليست بدار تكليف فلا يردون إلى الدنيا ليتوبوا وقال بعض العلماء ولا هم يستعتبون أي يعتبون بمعنى يزال عنهم العتب ويعطون العتبى وهي الرضا لأن الله لا يرضى عن القوم الكافرين وهذا المعنى كقوله تعالى في قراءة الجمهور وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين أي وإن يطلب العتبة وهي الرضا عنهم لشدة جزائهم فما هم من المعتبين بصيغة اسم المفعول أي المعطين العتبة وهي الرضا عنهم لأن العرب تقول أعتبه إذا رجع إلى ما يرضيه ويسره ومنه قول ابي ذؤي الهذلي أمن المنون وريبها تتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع أي لا يرجع الدهر إلى مسرة من جزع ورضاه وقول النابغة فإن كنت مظلوما فعبد ظلمته وان كنت ذا عتبى فمثلك يعتب واما قول بشر بن ابي خازم غضب التميم ان تقتل عامر يوم التساري فاعتبوا بالصيلم يعني اعتبناهم بالسيف اي ارضيناهم بالقتل فهو من قبيل التهكم كقول عمرو بن معدي كرب وخيل قد دلفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيع لأن القتل ليس بإرضاء والضرب الوجيع ليس بتحية وأما على قراءة من قرأ وإن يستعتب بالبناء للمفعول فما هم من المعتبين بصيغة اسم الفاعل فالمعنى أنهم لو طلبت منهم العتبى وردوا إلى الدنيا ليعملوا بطاعة الله وطاعة رسله فما هم من المعتبين أي الراجعين إلى ما يرضي ربهم بل يرجعون إلى كفرهم الذي كانوا عليه اولا وهذه القراءة كقوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما عنه وإنهم لكاذبون وبهذا نكتفي في لقائنا اليوم ولنا لقاء في الغد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته